ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنه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 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات ولرضا وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزلوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 أجر عظيم سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستوفلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمَن يَبْلِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أَنِنَّ رَادَ بِكُمْ ضَرَّنَ وَرَادَ بِكُمْ نَفَعَ بَل كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْظَنَّ تُمُونَ غالبا الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطرقتم إلى مظالم لتأخذوا هذا هنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون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 ويسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجر حسنا وإن تتولوا كما توليتهم من قبل يعذبكم عذاباً دئما ليس على لعما حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذابا ليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا لدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَقْرِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن أَنْفَرَقْتُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفٌ فَنَجِّبُوا مَحِلَّهُ وَلَٰمُؤَلَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ تَقَوُّمَهُمْ فَتُصِيبَكُم فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَارَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب نليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذين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 حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع لخرج شطأه فآذرهم فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما